من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله أهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي One more فَأَظْهِرْ جَنَّبَهُ نَفْسَ كُلِّ شَيْءٍ فَ Bon, Jam marriages Qon بديع السماء Vezir o Və لا toutderere k ko mo lu فَمَن أَنْفَـقَ صَرَفَ وَمَنْ نَامَ فَعليهِ go وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ there'll be a مَنْ جَنَّ نَكَ وَلَيَجِبُ ولا تسبوا الذين يدعون من أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَنَّاتِ أَيْمَانٍ مَّنْ هُوَ kostamu Bi lagin kan أيlimm ni ولينفوا اذا تنهم واذا صارهم كما لم يمنوا به ونقلب اف اذا تقوم واذا كما لم قال لبُأَفْ إ تَغُوب م ظَ